وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد إخوة الكرام بقي لنا بفضل الله تعالى في المنظومة الكلام على رواية الأقران والمدبج وأيضا الحديث المنكر أما رواية الأقران اللي هم طبقة واحدة اشتركوا في كثير من الشيوخ والسن متقارب طل كمالك والأوزاعي قل كمثلا الأعمش وممكن أن تقول ابن عيينة فهذه رواية الأقرار رواية الأقران تسميها بالمدبش إذا روى القرين عن قرينه ثم جاء القرين الثاني روى عن قرينه كأن تقول مثلا في طبقات الصحابة تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أبي هريرة ويروي أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها تقول هذه الرواية إيش؟ تسميها بالمدبج لانها رواية القرين عن قرينه بالتبادل او تقول ابن عباس عن زيد ويروي زيد عن ابن عباس هذا يسمى ها مدبج قل ابن عمر ابن عمر عن عمر وعمر عن ابن عمر ها هذا يسمى ايش يسمى مدبج ولا لا يسمى مدبج صح بس الرواية تسمى الروايه ايه هي يصح أن تقول مدبج ويصح أن تقول أن الأصل فيها رواية الأباء لأن, لأن المحدثين قد افرضوا لهم تصنيفا أيضا في اتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك في رواية التابعين تقول المدبج مثلا أن يروي الزهر عن عمر بن عبد العزيز ويروي عمر بن عبد العزيز عن الزهر المنكر الحديث المنكر قل بالإجمال النكارة عند المتقدمين الانفراض الانفراد عند كثير من علمائنا حتى ولو من الثقات الانفراد نكار وده كان يسميه أحمد يعني أحمد يرى أن حتى انفراد الثقة هذه عنده نكار وإن كان بعض المتقدمين يرى أن الانفراد من الضعيف نكار والمتأخرون يرون أن الحديث المنكر هو رواية الضعيف التي تخالف رواية الثقة رواية الضعيف مخالفة لروية السقة أما عند المتقدمين كما قلت الانفراد لأن الانفراد يومئ بالضعف عدم الضبط لم يشاركه الجهبزة في رواية هذي تومئ بأنه لم يضبط هذا الحديث فالانفراد عند المتقدمين يعتبر نكر وبأضبط أو بالأدق عند المتقدمين يرون انفراد ضعيف نكر وعند المتأخرين وهذا الذي اعتمد أهل الحديث بأن الحديث المنكر هو رواية الضعيف مخالف يخالف فيها رواية الثقة وهذا مقابل للشاذ الشذوذ رواية المقبول أو قل كما قال الشافعي لأن كلهم تناولوا كلام الشافعي رواية الثقة يخالف الثقات رواية الثقة مخالفة لرواية الثقات يبقى عندنا الآن شاذ شاذ ومنكر ومحفوظ وإيش ثاني ومعروف ممكن واحد يفسر الأربعة الشاذ الشاذ يقابل إيش لا الشاذ يخابله إيش المحفوظ أحسن لأن الشاد رواية الثقة مخالف للثقة. المحفوظ هي رواية الثقات مخالف للثقة طيب الثاني المنكر يقابله المعروف المنكر إيش رواية الضعيف عند المتأخرين رواية الضعيف مخالف للثقة والاستقات طيب ومقابله المعروف والمعروف هو رواية الثقة المخالفة لرواية الضعيف وبهذا بفضل الله نكون قد انتهينا من البئقنية وانتهينا من كتب كثيرة نحمد الله على ذلك ونسأل الله البقيا البقيه أنا سأموت حتى انتهى من المواريث لكن يقمن تتدرب يعني لا بد أن تتدرّب على المواريث حتى ننتهي في المسائل القديمة بإذن الله أقول خوي هذا فأستغفر الله لي ولكم وارزقكم الله خير